في الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سوء يعتدي تقارب سد الخلفة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 vẫn ngày đàn anh trở điÔ bu đình فَذَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُونِ مَتَقُولُونَ مَا نَا تَفْعَلُونَ كَبْرَ مَقْسَلْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا نَا تَفْعَلُونَ ان الله يحب الذين يلقون في سبيله قصبا كان او كانهم يان مرصوص واذا قال موسى لقومه يا قوم ما تؤذونني وقد سمعتم قَأَ تَعْلَمُونَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَن تَخْسَرُوا أَذَا وَاللَّهُ يُقَلِّبُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا مبشرا لما بين يديه من الذكرات ومبشرا برسول ومبشرا برسول ياتي من تلقى اسمه احمد فَرَنَ جاء قالوا, قالوا هذا فشر ممين ومن أظنم هو الذي أرسل رسوله من ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشرفون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون في ورسوله وتجاهدون, وتجاهدون في سبيل الله يُرِ لَكُم إِذَا قُلْتُمْ تَعْلَمُونَ يُظهِرُ لَكُم ذُنُوبَكُمْ يَظهِرُ لَكُم ذُنُوبَكُمْ فَعَذْلُكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ ذَا يَأْكُلُ طَيِّبًا فِي جَنَّةٍ فِي عَدٍّ جَالِخَ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ وَأُخْرَى تُحِبُّ لَنَصْرِ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحِهِ قَرِيبَ وَبَشِّرِ كما قال كما قال عيسى ابن مريم من الى من طور سين الله قال الحوار تجول نحن او صار والله فآمنت فآمن رائين وكثر الطائشه فاينذنا النبين اغلوا على عدوهم فاينذ هل الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهر الله اكبر الله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 وَلِلِّ <تصفيق> <تصفيق> إِذَا السَّمَاءُ سُطِّرَتْ وَإِذَا الْكَوْكَبُ وإذا البشار فجدرت وإذا القبور بحفرت علمت نفس مما قدمت وأخطرت يا أيها الإنسان من ضرك بربك الكريم الذي خلطك فسضعك فعدلت في أي صورة كلابا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهيم يَظُنُّونَ نَهَايَ يَوْمِ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا امر يومئذ للذل الله اكبر الله اكبر